أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك س د ا أ ل م يك ن ط ف ة من من تمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى